وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون أنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءت جاءوك يحيطون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فآلظ عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بني وما ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَ كَفَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّشُولُ وَجَدُواهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا غَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا جم مما قضيت ونسلم تسليما